رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن اراد الاشرة فعليه بالقرآن ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلك العالم القرآن فضيلة القارئ والشيء صاحة عماني القارب التعالي للجاعة التلفزيون العمورية في رصة العربية المقيم بمدينة القاهرة نبع الله لكم التوفير ولنا ولك بأسن الاجتماع او بلند من شیمپو والذي أنزل إليك من ربك الحفظ يوندام بيرل ام يوندام بيرل لعلكم لا like يرى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أو الذي رفع السموات بي الله, الله الذي رب الزمان yootago bi am am am see the neck one, one, وانا لو اتم امرك قل لقامرت يا لفي لو الله الذي رفع السماء الله الذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ وسطر الشمس والقمر تغير وان هو من في في الأمضي <تصفيق> wajanya naana wajanya وفي الأرض خطأ متجاورات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 طيلو على <تصفحة> وفیل... و The yeah, yeah. I don't want to Ba-ba-ba. موسیقی وَيَأْتَى الْجِنُّونَ كَبِيرٌ كَيْ أَتِقَ إنما أنت منذر ولكل ويقول, ويقول الذين كفروا لولا ولكل قوم هاد ولكل Go so, on. Uh... What is what up? Is, what این <تصفيق> Amen. Uh -huh. ويسبح الله بحمده والملائكة من صيفته وَيُرْسِلُ الظواعظ فيصيب في وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وَهُوَ شَدِيدٌ له ذوة الأفضل <تصفيق> والذين يفعون <تصفيق> بالدونه لا يستجيبون لهم بشيء ذِ له <تصفيق> يدعون من دونه لا خود داوود قو Yeah, ولله يجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها, طوعا وكرها صدقا, صدقا لله العظيم ولو أن القرآن كسير فيه الجفار أو كنت عن به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا وبعد كنت في الحافة الانتلاوة القرآنية المباركة فلاها علينا زادكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني القارئ بتاعات الإزاع والتليميزيون القمارية الموصل المقيم بمدينة القاهرة وزعت عليكم الداشة مقدرة الصوت لصحباء الحجم حمد السكسيري بقرب رزو المنارة والفراشة الحجم حمد الدمني بميت أبو